الأدلة القاعدة أصيلها من السنة النبوية ليس للمجتهد أن يقول في حادثة واحدة قولين متضضين ليس للمجتهد أن يقول في حادثة واحدة قولين متضضين طبعا هذه المسألة الحق بأنها إيش ترجع إلى قاعدة قاعدناها وشرحناها قبل ذلك إيش هي الحق واحد ممتاز الحق واحد لا يتعدد فلا يصح للمجتهد أن يقول حرام حلال هو لا هو هم يقولون لا يجوز بعضهم يقول يجوز ويحتجون بقوله ان وليتم, إن وليتم بكر وليتم ضعيفا في بدني في امر الله تعالى وان وليتم الامر يعني لعمر وليتم قويا في قويا في ايه في الله قالوا هنا اشار بتوليه ابي بكر واشار بتوليه ايه عمر والله خطا ما الحديث لم يصح حديث لم يصح فلا لكن حتى ولو صح نحن نقول ما في ما في ما لا يساعدكم على أن تقولوا أن المجتهد يقول حلال حرام هو أو ليس بهو هو بيشير ويصف حال أبي بكر ويصف حال من؟ حال عمر رضي الله عنه وارضه عم تنادي القاعدة ترجع سريعا إلى قاعدة الحق واحد المتعدد وقد رجحنا قبل ذلك تفصيلا وبيان بالأمثلة بأن الحق واحد وليس الحق متعددا لأن الله العالم قال فماذا بعد الحق إلا؟ الضلال وهذا النساء قال فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم لا فلا تفعل وأنزلهم على حكم أن تغفر أنت يعني يعني تغفر حكمك أن تغفر لك من أن تغفر حكم الله من قاعدة القاعدة أيضا من السنوية القاعدة هل الحكم في حق كل شخص ما قد عليه اجتهاده هذه أيضا ست سترجع إلى قاعدة إيه؟ لكل مجتهد نصيب مصيب يعني هم يقولون كل شخص يجتهد بإيه بما أه بما يستطيع قال ما أدى عليه اجتهاده ولذلك استدلوا على ذلك بحديث فلا تنزلهم, فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لتدري ما حكم الله فيهم يعني أنت تحكم بما عندك وكل حكم يأتي به فهو مصيب فيه هم يقولون على هذا هذا قول وبن عربي ابن العربي كما قلنا قبل ذلك والصح والصحيح أن كل مشتهد منهم من أصاب منه من إيه من أخطأ. والحديث صريح نص في المسألة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فعيش فله أجر واحد هذه القاعدة الثانية وهذا من الخير أن نمشي سريعا القاعدة الثالثة هل يجوز أن يقال للمسلم او المجتهد أحكم بما شئت فهو صواب وهذا أيضا يرجع إليه إلى التقايد السابق وأن كل مجتهد مصيب وهذا خطأ مبين بل الحق بأن كل مجتهد يصيب الأجر نعم إما يصيب أجرين وإما يصيب أجر واحدة إذا أصاب فلاه أجران وإذا أخطأ فلاه أجر واحد طيب القاعدة قبل الأخيرة الاجتهاد باق إلى يوم الدين لا ينقطع الاجتهاد باق إلى يوم الدين وهذا حق يعني نحن نتكلم على أدلة نبوية والأصل في الكتاب عما قال الله جل في علاء إيش وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو الدول الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه لذلك النبي السلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق أو على الحق الذي يشتهد لأن في حوادث كثيرة جدا مستحدثات كثيرة جدا وهذه المستحدثات يعيش لها الجهبز وإذا جاءهم أمر محدث أو مستحدث يفسر بذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أوري الأمر منهم الأعلم والذين قال يستنبطونه هذه مادة الاجتهاد نص يستنبطون هذه مادة الاشتهاد قال للمسلم لا تزال طائفة من أمات الحق ظاهرين وأيضا في قانون السلام لازال يبعثه على رأس كل مئة أو يبعثه على رأس كل مئة مئة سنة من يجدد لها دينها يجدد لها دينها فيها نص فيه بالاجتهاد ليس مجددا الا بالاجتهاد لان هناك نوازل والنوازل تحتاج إلى فتاوى فادا المجدد هو الذي يسقط الدليل على الواقع ويعرف كيف تصور المساله والفتوى فرع عن التصور ايضا في قول صلى الله عليه مثل امتي كالمطر لا يضر اوله خير ام اخره وهذه هذه هذه رواياتها صحيحه مثل امتي كالمطر يبقى اذا الخير في الأول الاول والاخر ايش خيريه الأوائل؟ أهم خيرية الأوائل مع الصحبة بروز العلماء بروز العلماء والمجتهدين هذه خيرية الأوائل وهذه الخيرية تكون وين؟ في الأواخر لكنها بنضرة بقلة ليست بكثرة كالأوائل لكن فيها خير أم أماتك المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره وهذه قاعدة مهمة جدا بأن الاجتهاد باق لا ينقطع وأما من قال بأن الاجتهاد انقطع فهذا مقلد أعمى لا يصح قول محمد الحوال وحتى في مسألة التصحيح والتضعيف للأحديث عندما قال ابن الصلاح وأشار إلى انقطاع الاجتهاد أنكر عليه جميع العلماء أنكر عليه جميع العلماء لانقطاع بل ما زال الاجتهاد باقيا مستمرا لكن له دوابط وله آلات وأن من توفرت فيه الآلة هو الذي يجتهد أما من نصب نفسه مجتهدا أمام الناس وهو عار عن أصول الاجتهاد وآلة الاجتهاد آثمون وإن أصاب الحق يهجم على هلكاته هو لا يدري آثمون وإن أصاب الحق كما قال السلام القضاء الثلاثة وذكر منها رجل قد, قد حكم بجهل فهو في النار هنا سلام قال رجل وقاضي حكم بجهل ولم يبين حكم بجهل يعني أصاب الحق أو لم يصب إيش الحق فمعنى أنه هنا ترك أن حدث المعمول يؤذن بالعموم يؤذن بالعموم يبقى أصاب الحق أو, أو ما أصاب الحق فهو في النار ليش؟ لأنه خالف قول الله جعله ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقدم بين يدئ الله ورسوله قول الله جعله ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب طيب. وعندنا مسائل كثيرة جدا نراها أنها مسائل مستحدثة إن لم يكن سمت مشتهد ماذا نفعل ماذا نفعل الآن تشقير الحواجب والنزاع فيها كثير على الساحب بعضهم يقول التشقير نمص وبعضهم قال هذا التحايل كتحايل يا أصحاب السبت خطأ مبين هذا خطأ مبين والآن و... قال الله على قل, أخ... ما... قل, أخ... ما... قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من... هذه الزينة هي الآن. هذه الآن لما دخل بثوب له أبها ابن عباس وأنكر عليه الخوارج أ... أ... احتج عليهم بالآية الزينة أصلا التي للمرأة هي فيها شيء من تغيير خلق الله فيها شيء من التغيير لخلق الله أحمر الشفاء والبودرة وهذه المساءة المستحدثة هذه فيها تغيير من, ش... من خلق الله لكنه تغيير إيش لا لأنه تغيير أقر به الشر وفي الحقيقة أنه ليس إيه تغييرا في الحقيقة أنه ليس تغيير إذ أصل التغيير هو الاستمرار صحيح أو لا النم صالة وإن كان يعود الشعر فهمني لكن حقا هو إزالة إيه إزالة موجودة أما الطلاء فليس فيه إزالة هذا تغيير لون فهو أقرب إلى سبغ الشعر منه إلى النمس والأمر المتردد بين الأمرين نرى أقرب هما إلى أيهما أقرب والأصل يعني هذا معدد للأصل ليس ناقل للأصل مثلا هذه المستحدثات هذه من, من, ينبري من يبرز لها مسألة معرفة الجنين مثلا الولد لمن يلحق بمن؟ عندنا الآن مستحدث غير القافة الأصل فيها القافة ده صورتها الم... الأولى القاف المدلجي لما دخل وجد الأرجل غطة الوجوه وأرجل الأولى لزيد والثانية لأسامة أسامة سوداء كالليل المظلم وأما زيد بيضاء كالشمس المشرق والرجل يدخل من الأول لحظة يقول هذه أقدام بعضها من بعض واش طيب عندنا الان ما هو اقوى من القاف اللي هو ايه الدي ان ان بقى الدي ان سي الدي ان اللي تسمونه. وهذا الفحوصات هاي يبين لك بغالب الظن انه ينسب لهذا الرجل او لا ينسب لهذا مستحدثات اقول الان ينبري لها المفتي ليه يبين لنا ما فيها وما عليها وايضا مسألة العقود على النت يعني تكون انت اصلا بتشتري من بلد اخر سلعب انا لا تكون الا في بلد اخر وانت في النت التجارة سفقات دي تعلمونها سفقات بملايين بتعقد صحيح ولا? وهنا الان هل هذا الذي ال ال التواصل بينهم على النت هل هذا عقد عقدة لا? هل ده مجلس تعاقدة ولا لا? يعني يعني نطبق فيه الاحكام بانه يحدث ال ال ال ال كما قال الانسلام البيعان بالخاري ما لم? هذا مجلس بيع مجلس العقدة هذا. يكون فيه الخيار متى انفض? اينفض بقطاع الكرباء? اينفض با بـ بـ بـ بـ بالانتقال الى محطة اخرى يكون مثلا في النت في مكان معين يذهب الى اخر أو, او ينفض بان هو يغلق الـ الـ الـ الـ الجهاز كليتا كيف ينفض وهل يكون مجلس العقد ام لا هذا ينبري له العلماء طبعا عشان ما تموتوش هو مجلس العقد والمفرقة بأنه يترك الجهاز ويمشي انتهى الموضوع فالغرض المقصود أن هذه المستحدثات لازم العلماء أن يقفوا أمام هذه المستحدثات به بالفتاوى حتى يعني الأمة ما من نزلة إلا ولا بد أن نجد لها حلا كما قال الإمام الشفعي قال ما من نزلة إلا وفي في كتاب الله حلوها علمها من علمها وجهل من جهلها عندنا عملات تجميل لأن فائقة العجب فيها اولا زرع الشعر مثلا هل زرع الشعر حلال أم لا وهو تغييره الآن أنت أصابك الله بشيء فقال لك أن تفعل ذلك طبعا هذا أصله في ثلاثة من بني اسرائيل وأنه بلاء يعني أنه صلع بلاء فيبع إذن زرع الشعر هذا من, من دفع البلاء يبع علاجا ليس تجميل أو علاج تفليج الأسنان لا قلنا تفليج الأسنان قال للسلام نصا المتفليجاتي للحسن تم أحمر الشفاء للحسن مطامة الحسنة المزروعة زوراً بهذه طبعاً مش, مش غرص اللي دلوقتي الآن خلاص ده المسألة بقت ايش ألم ألم وتلاقي حسنات مالية الوش ايش ايش هذا الجمال هذا. خمس دقايق بمية الحسنات راحت في ايه ده هيد الكرمات الذي نراه نايك بقى على الدق على, على الشعر الدق مش عارف على اليد الدق اللي هي مسألة, مسألة الايه اسمها ايه الوش الوش غير المغروز هذا الوشم المطلى اللي يعتبر في اليد وفعلا انت تراه يفعل للنساء والرجال طبعا الرجال يحرم عليهم ذلك او من ينشف في حياته وفي خصاره غير مبين هل مره تفعل ذلك ام لا ما هو الان المغروس. الوشم المغرو الوشم المغروز حرام الله الواشم والسج طب هذا وشم يحل ولا ما يحل يحل لان هذا غير تيك هذا يعني يزوب مع الايام اما ثاني باق حتى اصلا اخراجه لا يكون الا بالليزر بجرح جرح المرض فيبقى اذا هذه المستحدثات تحتاج إلى نظر نسال الله العلى ان علمنا اياكم وثبت لنا هذا الطريق ما حيينا ابدا امين فالاجتهاد لا ينقطع اما اناس يحاربون الاجتهاد في ناس جلسوا من 90 سنين معي قالوا ليش انت بتدرس رساله السيوطي رساله مشهوره جدا مسائله عدم انقطاع الاجتهاد قلت له وليش انت تنكر أن تدر... قال لي ليش تدرسها قلت لها عشان ما فيه يعني غنم يساقون فهو طبعا هني بس قسق ده في يدي هم كانش متوقع ان الطالب العلم الودود الطيب يخش يضرب في الدماغ بالضربة دي فغطلوا عشان نقطع مسألة الغنم اللي بي بنسوقهم طبعا بقى خلاص ما كانش عنده أسئلة طارت الأسئلة كلها وطارت المسألة وقطع الله الجلزة لأن أنا أريد أن أفاهم له أنت لابد أن تبني وجوبا للأمة لابد أن تبني إيه؟ طلبت علم علماء لما أنت لما تفرز بالفرازة تخرج المقلدة وهم يسلون هكذا ببغاوات الأمة تضيع وذلك الزهب يقال لو ساكت من لا يعلم لأيه لقل الخلاف لقل الخلاف لكن انت الان الكل المقلدة هم الذين يتكلمون طلب العلم طلبة العلم لا يتكلمون فهذه مصيبة فلابد من بناء طلبة علم لهم ما لهم من آلة الاجتهاد تعتمد الأمة عليه ان شاء الله